ما حكم تشميط المرأة الأجنبية؟ صحيح من قولي أهل العلم أن تشميط العاقسي واجب على كل من سمعه عاقسة وحميد الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التأتاء فإذا عطس أحد أحدكم وحميد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول رحمك الله ونص الحديث عام يشمل الذكور والإنات من غير التفريق ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم النساء شفائق الرجال في الأحكام ومن عمل السلف ما يفيد هذا المعنى فعن أبي بردى قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنتي أم القضى من العباس فعطسته فلم يشمتني وعطست فشمتها فأخف... فأخفضت أمي فلما أن أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فهمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وإن ابن عطص فلم يحمد الله فلم يشمت وعطصت فحمجت الله فشمتها قال, قال فقالت أحسن وقد بوض له البخاري في الأدب المفرد داد تشميت الرجل المرأة فقيده الجمهور بما إذا أمن في الفتنة ويدخل في هذا المعنى القاء السلام، لرده عليها وتعزيتها مقرونا بالقيد السابق